وهو السميع العليم قل أَغْيرَ اللَّهِ أَتَخْذُ وَلِيًا فَأَطْرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُل إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ فَقَدْ رحمه.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 وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَمْ تَرَ إِذْ يُقْفَؤُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يَا حسرتنا على مَا فرطنا فيها وهم يحملون أمزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذو حتى أتاهم نصرنا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَي الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ إِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغْيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْ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 وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ بَلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بِالْبَأْسَاءِ والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بَأْسُنَا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 إن اتبعوا إلا ما يحى الي قل هل يستوي الاعمى بالبصير افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم منجوه ولي ولا شفع ليس لهم منجوه ولي ولا شفع لعلهم يتقون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 وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُل سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَم بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ ثُمَّ تاب مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَدِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُل إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.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 لئن انجنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض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 إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجني في الله وقد هدان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 ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وذكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلاً فضلنا على العالمين،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 قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ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 وَلَقَدْ جِئْتُمُ نُفُورًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَوْنَاكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ فَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَانِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُفْكُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البر والبحر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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه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 قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَدْبَرَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعُوا مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إلا هو وأعرض عن المشركين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 يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آيات ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قانو شهدنا على أنفسنا وعرضهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذَنِكَ أَلَمْ يَكُ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمًا وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تكون له عاقبة الدَّارِ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 وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرف حجر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 وهو الذي أنشأ جناتاً معروشاتاً وغير معروشاتٍ والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمرت حطه يوم حصاده ولا تسرفوا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 آ الذك رَين حََّّ م أمِ الْ الأُنسَين أمَّاجلت عليههِ أأَ الررحامُ الأُنسين نَبّون صادقين وَمِنَ, ومن البقسنين قُآ الذك رين حَّ مأَم الْ الأُنسَين أمَّاجلت عليهْهِ الرحامُ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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وزارة وزارة أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم في ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلاء، فالارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات.